119 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون 110 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا كَانُوا أسوأ الذي كانوا يعملون 126. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون 127. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس 111. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 112. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة وللسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة